وقت من المعركه ناد دخلها يا ابو فاضل بعد ما من المعركه من حلفك وبوك وعوفنا انت مو تدر خوالك قايدين صفوفنا وفوت وخبل عليكم من حلفك وبوك وعوفنا انت مو تدر خوالك قايدين صفوفنا الخلش الدهن علينا وعلى الرقاب وسيوفنا الخلش الدهن علينا على كعبي انت بسريض الغيره وقول عباس اشتري وبعد يا عباس امر واحنا قدامك عبيد انت بسريض الغيرة وقول عباس اشتري وعوفنا ودلينا منفذ خليني شرد من يزيد وعوفنا ودلينا منفذ خليني شرد من يزيد احنا منخاف نخاف من مين احنا منخاف نخاف منك تدري بيزيد اللي دزينو ما نجي لك تدري بيزيد اللي دزينو ما نجي لك ما, ما نجي لك بعدنا يمك من تصول بزودك قصاد طلع من تجينا وما نضل في وبعد مطلب عدنا يمناك من تصل بزودك قصاد طلع من تجينا وما نضل في ولا تجي بس اشرنا احنا نترزجودك ولا تجي بس اشرنا احنا نترزجودك حلفك بروحي اي بس هاي wil'udhr maqbu'n ndri ya mkhalelek wil'udhr maqbu'n ndri ya خلي هبرقنا حتى تعرفنا لهل ولو الماس قط من الخيره وماكو من عندك امل الروس خلي هبرقنا حتى تعرفنا لهل وعوف سيفك لا تشيله من تجي يجينا لاجل وعوف سيفك لا من تجي يجينا لاجل الروس تدريين <تصفيق> شوفوا ناخذ الروس تدريين شفوفنا ناخذ khallu موت mkhafna ونشرب safi